يا, يا يا يا يا ربي صُنَنْتَن وسلاما لن ننسكككككك Salaman linabina saneng geg geg geg ya li Ahmadina wa